بدأ يسأل أشياء بالدل على نبهة ويقوى وحرص على الأبن الحقيقة أنا كرياوط معه بحيث الأخوان اللي كانوا جارسين يعرفون اني توجهت كل إليه والناس فقط الحاضرين عم يسمعون فأجبت أن أسألته فيما بعد لقد اخبرنا لبيع الفوق قلت له انا اريد ان ازور هذا الشخص لاني انست من رجله ومحاوله للفهم الصحيح في الكتاب والسنه اليوم اخذني مواعيد وبيته متواضع جدا في دخله يمكن لو مديت يدينا كيك ما تروح تمشي من ضيخه دخلنا جلست ويفاجى تجاهي الشيخ حسن بدأ الامريكي النار يسالني سؤال غريب جدا قال معاية إن النبي كان صحيح هو من اهل النار قلت له أعوذ بالله شو هالحكي هذا معاية رجل من أصحاب الرسول عليه السلام وإنه خدمات في الإسلام ونشر الإسلام الى رسوله إلى آخره واذا برا الشيخ حسن يتكلم لما صرح الأمريكي لأنه يقول لي هذا يقول انه من أهل النار قلت صراحة أمامه لا تعبى بي هذا الرجل ليس عالما هذا حوال حطار يجمع من هنا هنا ليس عنده مبادئ قوائد أنه حتى يتمكن من التوثيق بين قيم صحابي وقالوا أخطأ كذا وكذا وكذا وقالوا ما هو حسنا كامثاء جبال هذه الحسنات حسنات كله ويتمسك بهش بأخطاءه التي وقع فيها ما تعجبها بهذا الرئول لأنه لي ليس عارما مدى يتكلم قلت ليس لي ليس بمعك كلام أنت رجل ليس عارما وتانيا من أهل الأهواء كيف تقول اني معاية من اهل النار صار رفت يزير ومعاية مثل ما يقال لابو لا حابا بانه من اهل النار لكن طعب كذا وطعب كذا صار هذه اشياء لا تنكر عليه يعني ما رأيه تاريخ قلت بي انت رجل متخصص يتتبع الهاثرات هذا رجل كون صحابي يترجى عنه وصحابي كلهم يجيل طبا عن كونه كان ملك من ملوك المسلمين ونقل دعوه الإسلام إلى بلاد قهر إلى آخرين وكنت يتكلم مع نوح فيما يسعد بشهر قال قالت ما قال طاعدنا هذا قال والله هذا كلام جيد لأنه كان ويوجه أسئلة من الداخل من زوجته ان الرجل العامي ما يتعال لما بيسمع أقوال متعارضة إلى اخره فأنا جدنا نحن مفتدين دائما وآبداً ان المسلم يختلف بين يوجد في بلدة لا يوجد فيها علماء إلا علماء في مذهب معين فهذا المسلم يجب أن يتبع هذا المذهب المعين وليس له ان يشتغل ولا ان يدعي انا افهم القران والسنه الى غيره وبين مسلم اخر موجود في مجتمع ايسر في عديد من العلماء فهو ليس مكلفا ان يتمسك بمذهب معين من هذا المسلم يطبق الايه الكريمه التي ابتدانا والله هذا شي طيب فانا اعتقد ان رجل يصف قلبه ويبتعد عن افتراع بالقوم بتقولوا انت بالقوم ولا ما بتقولوا يعني بدون ايش بالكمشي يعني. بالكمشي بدون حساب ما يبتعد عن هذا الخلق الوخيم الذي ليس من صفات المشهين ويكتب ما وصل اليه عدمه ما في ولكن الاخوه الاسلامية بسبب خلافات يمكن الاتفاق عليها يجب ان لا يخبر عليها بفريجات فريجة تطلعها وفريجة إذا ما دنياها آخذ ما قراءنا عليه هو المجسم المجسم وليس هذا فقط كتابي الجوزي يدش فيه ما ليس فيه ثلاثة على هذا الكتاب طيب نعم، نعم، نعم، كلمة المجسم أشار نعم. مثلا كلمة المجسم. أشار بالمقدم قال انا وضعت من قتلين كثر. وقال ما الكتاب يعني هذا انت لا لك. ما شاء كل من مثلا أبي حامد الحمد لهذا بالثمانية وثلاثين حامد المجسم. هل انت تظن كل من قرا الجسد فلان الجسد فلان قوارئ او يجسد الكلام قارئ المقدمين ولا شريحه لان هذه الحقيقه كثير ما الانسان يمسك كتاب يقرا هيك لا يسمح الاذن الا يهديك لا حول ولا قوه الا بالله كثير ما يمسك الانسان الكتاب يقرا او بشيء فارس بنتقي مواضيع ما يقرأ الكتاب في مقدمته ولا مؤخرته يستخيم سايدو عليها لهذا حين بقما يعيد جسم جسم المقدم عابقا ثم افترض انه قرأ المقدم هل تصور ان كل من قرأ المقدم رثى في ذهنه بكل ذاته وتواجدها قرئ ايضا لا فقط طبعا فأيوان هذا تبريد أخي دي كمشيه في الغلال <تصفيق> <تصفيق> ما أخلى يحس الزمز مثل أخر عمره ما ابقى محلا يحس الزمز لا تجيء كبدوية يعني والله كلاك والله لا بعد نشوف بصفه الحكم الجميل هل في لا لا يا لا بارك الله فيك يجب ان من حياتنا مش من كيف آه واضح إنما يدور إحنا مشاكل هذا الكلام يعني كيف ما في سامي طبعا يعني بالعمل بالتطبيق أيه أيه نعم إيه آه. الرجل ما ظهر منه هذا الخلق كيف ما ظهر في اللي ألف مثلا في كتبه في كتبه تاريخاته ما ظهر منه إلا الحقد وبالذنوب التي قول ما نراه حتى من الكفار ولا يجوز بالله فلما نشوف نحن اعتزال في التاريخ يود رايه ولو كان ولا لم يرينا خلو يدين على شيء لكن من احسن كما قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحسنى والمراه هذا واجابني من يدي احسن لما يطور اسلوبه في الكتابه ومتلك الطعن الناس انت المكسر يجب له لا تكلم في هذا من اهم ذي بس آل البيت يعني ما بيقولوا في رأسيهم المسلمين يعني دمن حلال أرض حلال لا لا. كل المسلمين البيت تدخل يعني لكن هو داي ولا يفيد المسلمين إلا ولا دم هذا اللي عشان يعني هذا اللي من نعق الاجتماع عشانه إنه نزيل البغية فوقه أيه بس إحنا إلا يا أخي البغية هاي ب بوجات مجرد إنه تعالوا يشترون على ألبان بشرط كذا كرا. كذا لانني فاقد الشيء ده فيه لما هو بطور حياته ويقدم ادراهم مقدما أنه خلاص الان توجه الى العلم وترك الطعم في اعراض المسلمين كارثه بيعتقد انه اني انا بكتب وهذا اعتقادي وهذا لثبت عندي فنحن ما يعني ننتظر لانه لازم غير الاعتقادات بعدين بنشوف النتائج الدكتور هيتخلو يعني هذا بعير انت بقدم لا مش عزة بس الدارة الكثار بيتوته هيك ربنا قال قل هم ندئكم الاخترين الاعمال هم ندئكم الاخترين الاعمال انهم يحسنون صنعا يا اخي هل في غيره في الدنيا ايه لا ارجونا كتاب كتابه أرجونا كتاب رسائله كتاب ولد والكتاب الشيخ الرب عليه أن شو هو شو صار؟ ذكر النفل العربي القديم وكأنه قال شو ذكر العربي القديم قال الحائط بيوس بمسكني قال سال من أنت الحمد لله. من من هلاوتي يعني. شيء ركز حقيقة. ما كنت حتى حط الشيء. لا أنت ركز كنت حاضرا. قال الاخ حسن كلمة وهي كلمة حق. قال يا شيخ يا ناصر انا ما اعرفك هكذا مالي عند الشيخ قال انا ما اعرفك هكذا, هكذا. ويا شيخ انا اريد الرجل اريد الحب لك اقول انه بعدما ذكر هذا قال يا شيخ نحن نريد ان نأتيك قال له لا يا حسن نحن اذا رأينا منك تطاعنية واخلاص نحن نأتيك ولا سألت تأتيك كيف ديش تأتيك أنا أتمي الكلام اللي يريد أعني.. يعني أعني لا أستطيع شيئا يا محيّر الله أخذت الجواب أعني إذن أنت أنا أريد أن أطل معنيش فبعد ما ذكر هذا شيخنا قال قال الشيخ أنه تبط عن ذكر عن طعن فينفيه في مقدماتك فما كان جواب حساد قال وأنت كذلك تكف عن طعن الشيخ الكوثري فالسيخ كان قال الآن بيني وبيّنك دعنا من الكوثري أنت وهذه المقافي الله بيّه؟ بيه؟ رح لا الله الله ما. ماذا قال؟ قال وأنا قال وأنا سأذكر هذا في الجزء الثاني من التنقوى وهو لسه بين ويقول أنا أريد, المده. المده. أريد هذا كيف تقول أمام الشيخ تأذكر هذا في الجزء الثاني من التناقضات وأنت تريد الود وتقول يا شيخ نحن لا نعرفك هكذا بمعنى بهذا التناقضات التناقضات تحت علمي التناقضات تحت علمي وما بحث علمي بارك الوطيق لأنه لا أريد أن ندخل في مهارات هذا العلمي من خطأي أنا أريد أن نذكر بارك الوطيق أنه يريد الود وهو يضع هذا الود ويضع العيصة في العجل نعم ما. فبارك الله عليك. أنت دعك من الكون الآن. أنت ترد على الشيخ. وكنتهى الشيخ بالتبسيح. وتنتهى الشيخ بأكثر من توهمة باطل منها الله يغفرها. وأنت في ذلك قلت ال... الآن أن هذه الكلمة لا تفهم أولو... لا تحمل إلا على ناحية واحد. فبارك الله عليك هذا لا أف... يعني. ما ليش طلب الشيخنا في. لا أقول لا له. الواحد لما نسمع كلام الشيخ الليلة. ولو مسمحك انا مسمحك انا مسمحك انا بقول فعلا تكون غفراني يعني انا احضر انت جمهتك قبل حقيقيا ما اعرف من الباني ليش ان الباني نجي فلسطور معي وما نهى الكتب لما زلشاؤنا نملش معهم مأمونين غيبا ومشهدا ان قلت ايش احياء فانت صادق وان كنت أموات فما انت مكازبي هذه الكتب انا اعيش بما انتم لا تعرفوا الالماني لا في علمه ولا في اسلوبه انا عندي استعداد ان اجتمع مع اعظم الناس واصلح الناس واضل الناس واجهل الناس لاني بقول لاخواننا للي يعرفونا انو أنا مثل المنشار عمل طالع النازل مستفيد كيف ذلك إن كنت, اسمع ان كنت اجتمعت مع رجل اعلم مني استفدت منه وان كانت اجتمعت مع دين مني استفاد مني فانا مستفيد عبدالله وعن ناجد. لكن هذا متى يكون حينما تكون النفوس خاطئه اما اذا كانت من ممتلئه بغدا وحقدا وحسنا فهذا لا سبيل للقاء ولا فائدة منه اسمع اديش عمر الشيخ حسان مش عمري بالتعاد او ما وصل يعني هو امس امس بعض رساله الاخرين الاخرين لان اصلي العمر كله انا بالتقي مع مختلف الناس ولا اتحاشني اجتنام عائل انسان اصلاقا وكل متن انتو شايفين ما ممكن عادي من العلماء المتعافين يجلس مع طلبه الرد هذا احسن ما يقال ويستعط معه فانا ماذا عندي رغبه عن الاجتماع عندي رغبه في الاجتماع لكن عندي شروط هذه الشروط سمعت المئه عشر مره ردت ترجع لطول الاجتماع ياخذ الاجتماع. الاجتماع الاجتماع الاجتماع خير خنوعي وندرس صحيح هذا الاجتماع الرجل لما نشوف صادق رجل في ما يكتب مخلص ولو كان مخطئا معلش بل تكون مخلص ليش يجي ايه لان عادي رسالة وبعدين يحيد عن الرد على رسالته الرد على اوضاني لك شو يجيبون اخلين هو مجوسيه والاخره غلطان غلطان مو تناقض خليني اقول في الحديث سته الاف حديث صحيح وسته الاف حديث بعيد غيري لله والاخره وشوف بعدين شو الحديث اللي عندك من تناقضات راح تتردي عن تناقضات بالارضان المزعومه لكن مثل ما يقول العلماء الشجره والجماعه حينما يندرس ثمرها ويقفر فيها يقفر ايش هذه حقيقة في كل الامور سواء كانت مدينة او كانت معنية اكثر مثل عن زمان اشف البشر الذين يقولون رسول الله هو رسول الله الصالح خلسرنا من الطعام دماء البلد في زمانه بعد زمانه لا امكنا طبعا شو نحن نحن قرد الأخلاق النتي يا ريخ ولذلك فلم نسلم ايش بورك الانتشار وروحه في جبل حافظ الضطون من الناس سالما وللناس قالوا بالظنون وقيله اه قرأتا الاجتماع لا بندل. نحن لكن بني نعمة حول الشريط. أي ما هذا؟ تعرفها بال. بشكل. لكن موقف كتبه الكتابي يصمد الكتابي نعم. خليه كل العالم بدون تعامل الأشخاص. هذا السؤال. أنا هو نعتبر إحنا نعتبر نبديش إذا هو الرجل حكى لك أنا لا تنقل لي كن واقعي آآ هو بأله نفضه ممكن نفضه كذا لأنه ممكن يمسك عنه يا ممكن ما يمسك الله يبيه صحيح إيه كان يواقع ستاعد يتمحني إذا الرجل حكى لك وصرح لك حكى لك أنا مقبل عليك وإن شاء الله السطانية وقال أنا أشهد الله أنه ليت صافي وبدأ ممكن تجلس معه لا أنا ما شوف هالصفاء من الجايين ظاهرا على الصفعات الليلة شو ها. بس بقول والله شاء الله. ما <تصفيق> بقول إذا بعض وما يذكر. وما يذكر. <تصفيق> <وما بكر. تصفيق> اه <آخر> <تصفيق> <والكفر>. يعني الآن <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني أنت يعني مثلا يعني إن جانب السوق ثلاث يعني مش من الردود العلمية وانما من التطور مثلا نعم معك في تشجيع كتابات الجذوريه بس برد. يعني ماشي ماشي. عم ماشي. عم مش, مش على المواد يعني على ما ساورة ما على ما احنا نفهم بدنا نحكي خليك يكتب ماشاء بس هيك احذف مثلا لا مش انظ يكون هكذا طلب بسيط يعني حتى هذا السؤال الاخير آه. حتى آه. حتى يعني يعني رحمه إذا علينا يعني تعطين حديث الرحم المثلث بالأولى حديث ليش الرحم المثلث بالأولى إيه والله الله إله ما الله اكبر الله اكبر على هذا الشيخ <تصفيق> الذي يدلل الناس <تصفيق> هذا الحديث تعرف شو سوا صاحبكم وشو شو <تصفيق> هو ضعف من تعرف شيخه شو شو قال عنه إنه حلو صحيح لأنه ضعفه ضعيف نكتين شيوخهم شيوخهم كلهم شيوخهم هماريون هماريون هماريون هماريون الحديث ليه المتقدمين يعني, يعني. هذا رجل راكب راسه واضع هذا مثل تسجاد مثل عسكري، مثل ملاكن بده بردي وفيها قابل إلى خصمي، بيستحق ما بيستحق هذا موضوع آخر هذا الحديث مثل ما عندنا الحديث أين الله يعني تلقته الأمة للقبول هل بأيه؟ وهذا ما بأيه؟ كلهم على أن الحديث صحيح حتى الغماريين يتشرفوا بالانتساب لهم ويقول شيخنا يقول عنده إجازات لا تسمي ولا توري من جوع لأنها هذا هي هو أي هؤلاء هؤلاء في كتبهم المطلع صح هذا الحديث كون يدلون حتى يعني حتى يكون على بطيرة يذكر اي اخونا علي يذكر لا حونا كل لا لا, لا, لا. علي علي اي تفضل الطريق وين انت يا شكلي بدي الوقت يغطيه ما عبد العزيز حتى ما وقت وممكن مثلا يعني حابين نتبارك بالاملاء يعني انه تملوا اي حديثك هو هذا الحديث. الحديث الرحمة. بس أنت أنت تعني المثل والسند. أنا بالثناء. نعم. أنا ما عندي شك في سؤال السني إذا أنت هذا سؤال أنا أما الحديث لا رسول عليه وسلم معروف أن يقول كما في أثر من الراحمين يا الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم كل في ثنا الان الاخ في شو اسمه في عمان في عمان كتاب للحافل اللي المجلس الاول من الاماني بين الموصل الدولي هذا في تخريح هذا الحديث والتعليق عليه وجمع التوقف هذا بعدين لعنى هون الامتاء بالأربعين المتباونة بشرط السنة من حافظ من حفاظ الخباري هذا؟ لكن ليلي جاهل أخونا لكامل عمرها من, من هذه البلاد غولي الحاضر من حجر أيضا يقوي يا أيهما إنسان شاب أم شاب خلقا شاب عن شيوخه؟ لا خلقا كيف يعني الله أكثر الله أكثر. يا يا يا العصبيه الصبر الى هديد فنجد ان تشوفين ايه دينك قال المجسم ماذا رأيت هذا بقول قال المجسم كذلك وديني كلامه بينما انا في المقدمة هذه يقترح بعض اقلامنا ان المقدمة ان اختصر الهديد وحدك فيه لبيان الحق للناس في هذه القضية ليه حال مجسم مائم. الله اكبر محبوظ. لذلك يدري كلام أنا لك خذها والله ياريت ذيك الخير الله الله الله الله بس انا ممكن اخذ ثاني انا هو إنت إنت اللي هذا اكثر من صوفيه اي هذا الرجل من التصور هذا منتهى الخروج عن تواضع الرسول عليه السلام تعرف ان الرسول كان يقول لاصحابه تقدموا تقدموا بين يديك تعرف هذه السنه لا, أنا... أنا... لا... بس لا... يعني ولا لا؟ ما بعده. لا ما لا لك الله الله الله الله كل الله والله لا ما لا لا. ما <تصفيق> عمي أصحوق بحقي عمي لك ملاكب <تصفيق> هاي شاهد الشاهد من آلية مش أنا هاي شاهد الظلام هذا كلام مجيوز أن يقال نعم <تصفيق> المسلم عزيز ولله <ول إله <اللي> إذنه <عزيته> ولرسوله وللمؤمنين نحن نرى كثيرا أن المسلم يقضع لشيخ يعمله شريكاً بالإذن ولذلك نحن المشيخ هل يتقفر إذا دخل المجلس قاموا له قياما إذا دقيه ترميل بدل ما يسلم عليه سيصافه يخبر إيده إذا جلس منجل استيصاد المشيخ هذه ليست أخلاق العلماء وعلى ذلك افهموا افهموا جيدا ليس طلب العلم يتصدر المجالس الرسول اوعد من طلب العلم يتصدر المجالس لانه في النار في حكمه الناس قوى ما بين صحتها المعنى احسنها ان عيسى عليه السلام واعظم يوما حوائيه وعلمهم وذكرهم وقال لهم بأنه سيأتي من بعد أنبياء ترده ويأتي محمد عليه السلام خاتم الأنبياء قد يدعو يا عيشة كيف نعرف الصاد واسم الكاذب قال من ثمارهم تعريفونه من ثمارهم تعريفونه هذا حضرتك الآن اللي اختبت به هو اللي بدت تتعرفه من اجتماعه إظهار الود والصفار حد الله. معه ولا لنبقى الشكل حتى تؤدي الى الود والحق <تصفيق> على كل حال الى لقاء اخر هو الحديث والشجين والله اشجان و... اليوم وانا هي ايه احزان احزان ان شاء الله يا شاء الله عليكم السلام عليكم السلام <تصفيق> أنا وكالة يا عبد الرحمن بتذكرني بابنة الأكبر أنا ابنة الكبير بسهية يا عبد الرحمن أنا أبو عبد الرحمن <تصفيق> <دي بسلامنا>. عليكم <تصفيق> السلام سلام. رحمة الله <تصفيق> <اللهم. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما تحيات تسجيلات العقود الإسلامية جدة حي السر خلف مستشفى الضرطة هاتف رقم ستة ثمانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإفلاس <تصفيق>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 ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليكم كتابا منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراتقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من مدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامعنا في اليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كجزاء آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاقدهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتخشرون إلى جهنم وبئت المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطافية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رقي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن ففي ذلك لعبره لاولي أبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه, والخيل المسومة والانعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأمهار قالدين فيها, فيها وأزواج مطهرة ولضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهْهَا لِلَّهِ وَمَنِ اسْتَعْنَ وَقُلْنَا مَذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوْ فَقَدْ اهْتَدَوْ وَإِنَّا تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ والله وَاللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ ان الذين يذكرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين فلم تر إلى الذين أوتوا نطيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى, ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يكترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا, لا, لا ريب فيه ووفيت ووفيت كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنَّكَ على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج, الحي من الميت, وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكاثرين أولياء أنجور المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توز لو أن بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فيا تولوا فان الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم ال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نزلت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وجديتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباسا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته مريم وهو طائر يصلي في المحراب ان الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مطدقا بكلمه من الله وسيدا وحصرا وسيده ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي غلاما وقد بلغ لي الكبر وامراتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس فلا أيام إلا الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قالت الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قن في لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتطمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أما يكون لي ولد ولم يمتسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أورا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل ورسولا إلى بني قَدْ أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطَّيْرِ كهيئة الطير فَيَكُونُ فيه فيكون طيرا, طيرا بِإِذْنِ الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ والأبرق وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تزدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صلاح مستقيم فلما أحز عيتا منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله, آمنا بالله واشهد بإنا مسلمون ربنا بِمَا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروه إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا